وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأن ناظرنا أن لن تقول الإنس والجن ألا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 فوجدناها ملئة حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسم فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري اشر أريد بمن أن أراد بهم ربهم رشدا وأننا من الصالحون ومننا دون ذلك كنا طرائق قددا وأن ظنننا أن لن نعجز الله في الأرض ان لن نعجز الله في الارض ولن نعجزه هربا وان لم سمعنا من فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك يتحركوا رشدا، وأن القاصطون فكانوا لجهنم حطباء، على الطريق لأسقينهم ما غدقا لنفتنهم فيه، ومن يعرض يسلكه عذاب صعداء وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا وأنه لما قام عبد قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد, ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله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 فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري مَا ما توعدون يَجْعَلُ يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. إِلَّا مَنْ من ارتضى من رسول فإنه